والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تزيل العذاب.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 فسرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأزقان فهم وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَمِنْ كُلِّ جِهَةٍ حَصَّدْنَاهُمْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وسواء عليهم أأنذرتهم أَمْ لم تنذرهم لا يؤمنون تبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى طوب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا, فقالوا إنا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا يرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسننكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم ائن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 وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن الرحمن بضر الله تغنى عني شفاعتهم شيئا لا تغنى عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إن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 انهم اليهم لا يرجعون وان كل لما جميع لدينا محضرون وايه لهم الارض الميته احييناها ورجنا منها حبا فمنه يَأْكُلُونَ وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وَأَعْنَابٍ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 وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة من وَمَتَاعٍ إلَّا حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ من, آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال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 فلا يستطيعون توصيته ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون يا ويلنا من بعثنا مما رقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين ان كانت صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون هذه جهنم التي كنتم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 تبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا فَمَا اسْتطاعُوا مضيا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ عَنِ مِرْهَنٍ نَكَّسَهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ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 كل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون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 ترجعون صدق الله العظيم